بسم الله الرحمن الرحيم كفية ذكر رحمة ربك عبده زكريا ايذ نادى ربه لداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتغل الواس شيبا ولا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من رائي وكانت وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرسني فهبني من لدنك وليا يرسني ويرس من آل عقوب وشعله ربي رضيا يا زكريا، أُنا نبشرك بغلام يسموه يحيى، لم نجعل له من، لم نجعل له من قبل سمية. قال رب أن يكون لي. فلا مكانة رأتين قل قد وقد, وقد بلغت من الكبر تجاه قال كذب عليك قال ربك هو علي خجن وقد وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءٌ قَالَ رَبِّ شَالِئَةٍ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا أن تُكَلِّمَنَ أَنْسَةً أَنْسَةً لَيَالٍ سَوِيعَ فخرج عن قومه من المحراب فأوحى إليهم أن فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وانا اتيناه الحكم صبيا وحنانا لذنا وذكرا وكان تقيا وَدَنَا عَنْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ شَبَّاً نَاصِيَا وَشَنَآمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من آلها مكانا شرقيا فاتخدت فاتخدت من دونه الحجابا فأرسلنا وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا شويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فلإنما أنا رسول ربك لأهب لك غناما زكيا قالت ألا يكون لي غنام ولم يمسسي بشر ولم أك بغيا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا قَضَيًّا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأزاء أهل المخاض إلى جبع النخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت بسيما شيا مَنَادَاها مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطَ عَنَّكِ رُطَبًا جَنِّيَّا فكولي وشربي وقرري عنا فإن لا ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صرما فلم أكلم اليوم أنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها مرنك لن أبوك مرع سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلب من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً وبراً بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون لا كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كم وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ تَخَالَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِم او ينل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اصلا بيجي موعد الصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال وَأَنذِرْهُم يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذِ الْقُبُرُ يَنْطِقُ وَالْأَمْرُ وَهُمْ فِي رَفْرَفَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نُرْسِلُ الْأَضْغَا وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبري عنك شيئا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 يا إبراهيمُ مُلَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَارْجُمِنِي مَلِيًّا أَلَسَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَنْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا حَفِيًّا وأعتزلكم ومن تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدواء ربي شقياً فَلَمَّ عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيئًا وَهَبْ لَنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لَنَا لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخْرَافُهَا رُنَمَبِيَى وادكم في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان وكان يأمر أهله بالصلاة والزكامات وكان عند ربه مرضياً واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً أولئك الذين أنعب الله عليهم من النبي يَدِي عَذَابًا وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعْنُوقَهُ وَمِنْ وَمَنْ يُذَرُّ هِيَ ابْنَ اللَّهِ وَأَسْوَا إِلَّا مَن هَدَيْنَا وَجْتَ إذا تتنى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا, ولا يُبْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّةً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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان آئذا متونا سوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أَوَ رَبِّكَ لَنَحْنُ حَصْرَنًا أَن هُمُ الْوَشَّيَاطِينُ كَمَا جَهَنَّمَ مَجتَمِعًا فَمَنَ النَّاسِ عَمَّنْ كُلُّ شَيْءٍ عَاتٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا فَمَن نَّحْنُ آلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فُلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِي بِهِ فَلَن تَمِيلَ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كبروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ أَنْ كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ظَالِمِينَ لَأُهْلِكْتُمْ مَعَهُمْ حتى إذا رأونا يوعدون إما العذاب وإما السرعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضاف زندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَطْلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كلا سنكتب ما يقولون ونمد لهم من العذاب مدا وانا رزق ما يقولون ياتينا فردا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ بُثَّ ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد اجيتم شيئا إبدا يكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبالها الدمأة أندعوا للرحمن ولدا هُنَاءَ يَنْبَذِينَ وَرَحْمَنَ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَابِدًا فقد أحصاهم وعدهم عردا وكلهم آتيه يوما خيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمن ودا